انطلقا حتى إذا اتيا اهل قريه استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا خَشين أي يُحقَهُماَا تغضِيانَ وَكُفْرى فَأَرَدناَا أي يُبَدلَهُ مَا رَبّهُماَا خَيرًَا مِنْه زَكاتَ وَأَقَرَبَ الرحمَا وَأَمَّ الجدَار فَكَانَ لغُلَ مَْنتي مَيْنِ في المَدينينَ فكان ليغلامين يتيمين في المدينه وكان تحتهما كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا شدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا من ربك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 قال انما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وانما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنات فله جزاء الحسنى وسنقول لَهُ من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك مَا قَدَرُوا أَحَاطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا فَتَمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قالوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْ نَجْعَلُكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حَتَّى إِذَا سَأَلَ وَبَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُوّ خَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَوَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا